إنسان إنك كاذب إلى ربك إنك كاذب إلى فأما من أوثن كتابه بيمينه فسوف يحاشب حسابا يسيرا وينقلب إلى أهلي مسرورا وأما من أوثن كتابه وراء ظهره فسوف يدعو ثبورا ويصلى سريرا انه كان في اهله مسرورا انه ظن ألم ان لن يثور إن رده كان به بصيرا فلا أقسم بالشفق والليل وما وسق والقمر إذا اتشق لتركب من طبقا من طبق فما لهم لا يؤمنون وإذا خرئ عليهم القرآن لا يسجدون بل الذين كفروا يكذبون والله أعلم بما يغلون فبشرهم بأذاب أليم إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات لهم لهم أجر غير